إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن اساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أَنْ يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حصيرا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للتي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 وإن من قرية إِلَّا نَحْنُ نحن مهلكوها قبل يوم أَوْ أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب وَمَا وما منعنا أن نرسل إِلَّا إلا أن كذب بها الأولون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 قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي إذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قدورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون